تبارك الذين جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر مُنيرا وهو الذي جعل الليل ونها رحلة لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرًا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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ بَالِكَ يَلْقَى أَثَمَّ يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ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 وعليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين